والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر في شرح كتاب أصول في التفسير الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح وتعليق شيخنا أبي, أبي عبد الأعلى صالد ابن محمد ابن عثمان المصري حفظت الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا المجلس في عشية اربعاء للصامس من جماد الآخر للعام الواحد والثلاثين بعد الاربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى المرجع في التفسير المرجع في تفسير القرآن يرجع أولا في تفسير القرآن إلى ما يأتي اولا كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى أما بعد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أولى أن أولى ما يفسر به كلام الله هو كلام الله عز وجل أن أولى ما يفسر به كلام الله هو كلام الله عز وجل القرآن يفسر بالقرآن هذه أول مراتب التفسير ومن ثم ألف العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وكان الأساس في تفسير هذا وهذه القاعدة أنه كان يفتحه. عند تعرضه لكل آية ما يفسرها من الآيات الأخرى ولذلك جاء تفسيره فريدا في بابه ولا يعني هذا أن أصحاب التفسير المتقدمة لم يبنوا تفسيرهم على هذا وأن, الشن... وأن الشنقيطي أول من تفرض بذلاه بل إن المتقدمين خاصة من الذين صنفوا في القرون الأولى أو في قرب القرون الثلاثة الأولى نحو المجاري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم وابن المنذر من للتفاشير المسندة بلا شك كان يعتنون بهذه القاعده همم تتبع تفاسير خاصه بتفسير ابن جرير لأن تفسير من ابي حاتم وتفسير من المنذر وليس تفسير ليس تفسيرا بالمعنى المصطلح عليه وانما فقط كان يورد الاثار من كلام الصحابه وكلام التابعين في تفسير كل باسناده فقط دون ان يذكر شيئا من فهمه أو من ترجيحه لتفسير الآية. نعم بخلاف ابن جرير، فابن جرير كان يعني يذكر الآثار أثناءه. إذا كرد من الأحاديث المرفوعة أو من الآثار الموقوفة على الصحابة أو التابعين، ثم يتعرض لبيان الراجع لتفسير الآية، إما آه بذكر آه أقوال أهل اللغة فيها وإما بأن يتعرض للترجيح بين الآثار المختلفه التي أوردها بإثنات وفي الوقت نفسه كان أيضا يذكر ما قد يفسر هذه آية من القرآن من فهذه أعلى مراتب التفسير، فسوف يضرب الشيخ أمثلة لها فيما سوف نقراه الآن إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك أمثلة منها أولا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر اولياء الله بقوله في الايه التي تليها الذين امنوا وكانوا يتقون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا اول مثال ضربه الشيخ رحمه الله تعالى وقد احسن في اختيار هذا المثال أن هذه الآية هي من أكثر الآيات التي يستدل بها القبوريون والصوفية المخرفون علمهم عليه من بدع ومن ضلال ومن شرك فإذا قيل لهم لماذا أنتم تدعون الأولياء في قبور مقدماته احتجوا عليك بهذه الآية واحتجوا عليك بالشق الأول منها فقط ألا إن أولياء, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تدجو هذه الآية فقط وطاركوا ما بعدها الذي يعتبر مفسرا لها هذه الآية جاء تفسيرها في الآية التي تليها مباشرة من هم الأولياء الذين عناهم الله عز وجل بقوله في هذه الآية الذين أمنوا وكانوا يطقون فهذه الولايه لا يتحقق بها العبد أو لا تتحقق في العبد إلا إذا حقق هذين الرقمين الإيمان أو الإيمان والتقوى ليس الولي من كان يظهر الكرامات المفتعلة كما يظن البعض وكما يظن الصوفية ومن يعني شايعه وصار على طريقه وإنما الولي والمؤمن التقي في أي مكان كان في أي زمان فمن ثم يعني لا صحو لأحد أن يحتج بهذه الآية على التوجه بالدعاء للأولياء أولاً لأن الآية ليست فيها أي تصريف بهذا الآية لم تنص على أن العباد عليهم أن يتوجهوا إلى الأولياء بالعبادة أو بالدعاء ليس لا ليس في الآية هذا ولا في ما فصل الآية من الآيات التي لها وثانيا لأن الولايه كما جاء في تفسير الآية في الآية الأخرى لا تختص بفئة معينه يعني ليست مختصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليست مختصة بطائفة معينة لا تتعدى من الولاية يعني ليست مختصة بالتسوق و... ولا بالرفاعي ولا بمحيبين العربي ولا بغيرهم من أئمة التصوف بل هي عامة لكل من تحقق هذين الاثنين فكل مؤمن انطقي يعتبر من أولياء الله عز وجل ولكن تختلف درجة الولاية ودرجة الولاية على حسب زيادة الإيمان والمقصاني ولا ولحمص تقوى كل عبد ولكن قال الشيخ رحمه الله تعالى ثانيا قوله تعالى وما ادراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الايه الثانيه النجم الثاقب ثالثا قوله تعالى <تصفيق> هنا في هذه الآية في هذا المثال الثاني أيضا يعني بيان واضح لهذه القاعدة أن القرآن يفسر أول ما يفسر بالقرآن هنا في قوله تعالوا ما أدراكما الطارق عقب هذه الآية مباشرة ببيان أو بتفسير الطارق في القرآن نفسه فقال النجم الثاقب ومن ثم لما يعني مقف على نحو هذه الآيات نعلم أن من آيات الله ما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف لتفسير لأنه قد جاء تفسيره من الله عز وجل مباشرة قد فسره ربنا سبحانه في كتابه بآيات أخرى وهذا يعد من أقوى أنواع الترجيح يعني إذا وجدت آية اختلف فيها العلماء فانظر هل توجد هذه الآية آية آية, آية, آية, آية أخرى تفسرها من كلام الله فان وجدت فتمسك بها فإنها تعتبر أعلى اسنادا تعتبر من أعلى الأسانيد أنه أنك تأخذ التفسير من كلام الله مباشرة، وهذا بركة الله فيك كما بينت أن يعتبر من أقوى المرجحات عند حضور الخلاف بين العلماء. هنا في هذه الآية في قوله النجم الساقط كما يعني ثبت عن قتادة. نعم وعن المجاهد فنخرج هذا تفسيره أي المضيع الثاقب أي المضيع هذا ومعنى الطارق لأن الطارق معناه أعم الطارق وكل ما يطرق ليلة ولكن الله عز وجل خص هذه الآية لبيانه سبحانه بأنه بين أن المقصود بالطارق هنا في قوله وما أدرك من المقصود النجم المضيء المتوهج. قال <تصفيق> رحمه الله تعالى ثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فقد فسر دحاها بقوله في الآياتين بعدها أخرج منها ماءها ومرهاها والجبال أرساها نعم <تصفيق> وان ايضا هذا المثال الثالث يؤكد ما قررناه فيما فيما اسما مضى ويدلون أيضا على أن هؤلاء الذين يغالون فيما يسمى بادعاجاز العلم للقران انهم على على الانحراف ولا يسيرون على هدي الرسول صلى الله عليه واله على هدي الشيطان فتجد أن بعضهم قد احتج هذه الآية على ما يسمى بكروية الأرض وآتمد على لفض دحاها بمفربه دون أن ينظر لتفسير الله عز وجل لكلامه وصف عن أعلم تأويل كلامه فيما جاء في الآيات الأخرى فهنا جاء تفسير دحاها كما بين الشيخ في هذه الآيات التالية فيها أو في عتين الآيت الآيتين الآيات الآيات بعدها أي أخرج منها ماءها أهوى مراعها المراء الذي الذي الذي طرع في الغنم والبذ والجبال أرضاها خد الجبال وجعلها راسية على الأرض وذ ما يفسر به هذه الآية قال رحمه الله تعالى ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه وهذه هي المرتبة الثانية في تفسير القرآن إذا بحثت فلم تجد في القرآن ما يفسر به القرآن فتنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البحث في السنة تطفق في الأحاديث هل تفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذا يعني الانتقال او هذا التنزل في ترتيب التفسير او مراتب التفسير مما ينتبه الي طالب العلم الذي يعني له اشتغال في التفسير وهذه من اهم فوائد دراسة متن اصول في التفسير ان تعرف مراتب التفسير وان تفقى طريقة اهل العلم في آه الانتقال بين هذه المرات ومن ثم يعني ضرب الشيخ امثلة بهذا حتى تتضح المسألة والشاهد ان المرتبة الثانية بعد تفسير القرآن والقرآن تفسير القرآن بالسنة كما صح من احاديثي رصول الله صلى الله عليه وآله قال رحمه الله تعالى ولذلك امثلة منها قوله تعالى للذين أحسن فسنى وزيادة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي بوسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا حب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الفسنة والزيادة هنا هذا المثال مثال الواضح فأيضا أحسن الشيخ في الاستدلال بهذا المثال لأنه مما يخالف, مما يخالف فيه أهل الكذا أهل السنة حيث أيضا اعتمدوا على تفسير الزيادة هنا على عقولهم ولم يرجعوا إلى السنة ولو صاروا على هدي السلف في تفسير القرآن بالقرآن ثم في تفسير القرآن بالسنة ما ضلوا ولكنهم ضلوا لأنوا اعتمدوا على أهوائهم وعلى قولهم الفاسدة وهذا يعني المثال فيه تفسير واضح من النبي صلى الله عليه والآله وسلم بقوله تعالى الذين أحسن الحسن وزيادة الزيادة هنا لفظ عام يعني لا يعرف إلا ببيان من الوحي يعني لا يعرف المقصود إلا ببيان من الوحي وقد جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصفير الذي أخرج مرسل الحديث صعيد بن سنان أنه صلى الله عليه وآله قد فصر الزيادة بالنظر إلى وجه الله وثم أحاديث أخرى تشهد بهذا ومنها قوله تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوه فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه م. نعم وتفسير القران بالسنن أوليه عالم لا دلوقتي... مطاف قوة... القوة القوة إن رفض عام أيضا لا يدرى ما المقصود بها فجاء الصفة حديث وطب ابن عام رضي الله عنه ألق الرم نعم وكما قال الشيخ في شرفه هنا على المتن <تصفيق> لأن الرامي يكون في الغالب سالما إذ هو يرسل السهم على عدوه فالقطوة يرسل الرمي بالشار سجاشر الرسالة في الرمي بعوض. لما في ذلك يتعلم الرمي والشار به على الجهاد في سبيل الله حضق الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره وفي ديانه لكتاب الله أحابة رضي الله عنهم لا نزل بلغتهم وفي عصر وأسلمهم من الأهواء وأخرهم من المصالفات التي تحول بين المرء وبين توفيق الاستواب <تصفيق> هذه المرتبة الثالثة في تفسير القرآن ان تفسر القرآن بكلام أصحاب النبي صلى الله عليه والآله وسلم الذي ثبت عنه بالأسانيب الصحيحة <تصفيق> وأوسع الكتب التي مظن تفسير أو تفاسير الصحابه في كتاب الله تفسير... تفسير ابن جرير الطبري محمد بن جليل تبريل رحمه الله تعالى وكذلك تفسير ابن أبي حاتم كما بيانه وتفسير ابن المنطق <تصفيق> وكما ذكر الشيخ العلة في تقديم تفسير الصحابة على غيرهم أنهم شاهدوا التنزيح وعاصروا عصروا التنزيح. وهذا التنزيل نزل بلغتهم وهم أعرفوا بها من غيرهم بلا شك هم بلا ريب أفضل واصدق واعدل الناس بعد الرسل والأنبياء فاجتهادهم وفهمهم له مرتبة ومنزل بلا شك أعلى من غيرهم ممن جاء بعدهم وكانوا يعني رضي الله عنه أبعد وأسلم من الأهواء ويعني لا نعلم أن الصحابة قد اشترقوا في مساء المعتقد كما حدث بعدهم وعليه فإن كل عاقل لبيض لا يعدل بتفسير الصحابة شيئا إلا بلا شك بالقرآن وبالسنة إذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فهو المقدم ثم التفسير بالسنة لم تجد لا في القرآن ولا في السنة ما يفسر به كلام الله فعليك أن أن تعض على تفسير وعلى كلام الصحابة خير من فصر كتاب الله عز وجل وسوف يأتي ان شاء الله فيما بعد في هذا المتن اشهر الصحابة الذين اعتنوا لتأويل وتفسير كلام الله ولذلك امثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فسر الملامسه بالجماع اني هنا في هذا المثال اول الامثله في تفسير القران بأقوال يعني أحسن في الاستشهاد وهذا النساء لأن في قوله لامستم النساء خلافا واسعا بين مفسرين وبين الفقهاء ولو رجع يعني رجع الكل إلى هذه القاعدة أن القرآن يفسر القرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة لذال الخلاف لأنه قد ثبت عن يعني أفقه الصحابة أو أعلم الصحابة بتأويل كلام الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه أنه فصر الملامسة بالجماع وليست الملامسة بمطلق اللمس ومن ثم يكون هذا يكون هذا ال القول من ابن عباس مرجحا لما حدث فيه الخلاف بين الفقهاء في هذه الآية و... والشيخ اكتفى بمثال واحد في تفسير القرآن الكلام الصحابة ولا شك هناك أمثلة عديده يعني فالا فقلما ان تجد ايه في كتاب الله لم يتعرض الصحابه لتفسيرها خاصه ما جاء ابن عباس رضي الله عنهما فهو ترجمان القران كما اخبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم رابعا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين صير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم ممن بعدهم and show as هذه المرتبة الرابعة في تفسير القرآن وأنك تلجأ إلى كلام التابعين بعد القرآن والسنة وكلام الصحابة وكما بيّن الشيخ أن التابعين وهم بلا شك الذين جاءوا في القرن الثاني ثم الثالث هم من أفضل الناس بعد الصحابة هم مقصود الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، فليس كل من وجد في زمن التابعين يصح أنه من التابعين الذين الذين نالوا النعمة، ولذلك تجد أن أصحاب كتب الرجال نحو الذهبي رحمه الله أحيانا في ترجمة الرجل كان في عداد التابعين أو كان في زمن التابعين. ولا يقول إنه كان من التابعين ففرق بين من كان في زمن التابعين وبين من كان من التابعين فليس كل من كان في زمن التابعين وطبر من التابعين الذين مدحهم الله عز في كتابه بقوله الذين اتبعهم بإحسانا رضي العن ورضوا عنه, عنه, عنه. يفهم هذا أنه يشكل على الضعب لأنه قد يقال تجد أن بعض من وقع في <تصفيق> نحلة من النحل المخالف للسنة أو <تصفيق> بدعة من البدعة كان في زمن التابعين نحو عمران من نحطان الخارجي وكانوا عدوا من رؤوس الخوارج القعادية الذين يزيمون القتال ولا يمارسون القتال بالفعل فقد يذكر كما أو كما ذكر هذا الحافظ في ترجمته أنه كان من التابعين المشهورين، ويقصد الشهرة النسبية، لا يقصد أنه من الذين ينسبون إلى التابعين، ولكنه يقصد أنه ممن اشتهر في زمن التابعين، فهو ليس من إيه من التابعين بإحسان عمران النحاتان، ولا يشمله المتر. لأنه قد اتبع نحلة الخوارج في تزيين القروج آه بارك الله <تصفيق> والشاهد هنا أن التابعين الذين يعتمدوا على تفسيرهم هم من استحق وصف التبعيه بإحسان <تصفيق> ومن أشهر ومن أشهر المفسرين من التابعين تلميذ ابن عباس نحو مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبيد رحمه الله جميعا وأيضا ممن اشتهر التفسير من التابعين ابن زيت وقتابة والسدي وقد أورد تفسير هؤلاء كاملة ابن جرير رحمه الله, الله تفسيره وكذلك ابن أبي حاتم يموضان تفسير هؤلاء وفي ذلك أجهزات مفرقة في المصنفات التي اعتنت بآثار هذه نحن مصنف ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن الجعت وغيرها من الكتب التي اعتنت بالآثار قال رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه فلج، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم. حجة على بعض ولا على من بعده ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربية وأقوال الصحابة بذلك وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وكان مجتهدا وإن كان مجتهدا مغبورا مجبور له فطأ ثم قال فمن خالف قولهم وتسترى القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في التليل والمدلول جميعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهذا يعني كلام عظيم وكلام قيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث بيّن أن التابعين هم احسن من كتاب الله بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا على قول في تفسير ايه ما بلا ريب كان قولهم خجة لأن التابعين إنما تلقوا فهم الكتاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب النبيهم الذين عاصروا التنزيل كما بينا أحسن من فهم كلام الله هم أخذوا يعني نورا على نور <تصفيق> وطلبوا الفهم الصحيح للكتاب بالأسانيد أسانيد عالية لأنهم كانوا أقرب إلى زمن الرسالة من غيرهم. ومن ثم إذا وجدت أن التابعين قد اتفقوا على قول واحد في تشفير ووجدت من خالفهم من المتاخرين من الذين اعتنوا أيضا من العلماء هذا لا ري يعني لا ينبذي أن نقدم قول هذا المتأخر على قول التابعين إلا إذا كان هناك نص واضح النص أو كان من كلام الله، من النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم بلا شك. نتكلم إذا لم يوجد يعني نص في المسألة. كما <تصفيق> كذلك من المرجحات اللغة. اللغة العربية هي التي أو قوانين وقواعد اللغة تكون بلا شكل حاكما وفيصلا في الخلاف إذا حدث الخلاف بين التابعين أو بين من جاء بعده وأما من يعني رمى خلف ظهره أقوال الصحابة وأقوال التابعين وعدل بها غيرها فقد ضل وما كان من المفتدين وهو إن كان مجتهدا يعني فهو مأزور على اجتهده وأن كان متبعا لهواه وبلا شك قد ضل يعني الذي يترك كلام التابعين كلام الصحابة متعمدا ومتبعا لهواه فقد ضل بلا شك وانحرف الى الفرق وأما من يعني فعل هذا يعني هو لم يترك قول الصحابة عن, أو عن بل إما لأنه اجتهد فلم يصح عنده مثلا السند إلى الصحابي أو إلى التابعي أو أنه يعني اجتهد في فهم كلام الصحابي أو التابعي اجتهادا ليس موافقا لما قصده ومن ثم أخذ الكلام آخر ظن أنه يوافق كلام الصحابي يعني كان مجتهدا هذا من أخطأ وهو ماجور إن شاء الله تعالى خامساً ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرع الشرعية أو اللغوية حسب السياق قوله تعالى إن انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله وقوله إن جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن, يف... إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به ما هذه مرتبة الخامسة؟ ما في تفسيري كلام الله؟ ما <تصفيق> تفسر القرآن على حرص مقتضى اللغة، ولكن على أن تعتقد أن القرآن حاكم على اللغة، وليست اللغة، وليس اللغة تحاكمة على القرآن. إنه يحدث أحيانا أن تأتي قاعدة من القواعد التي اجتهدت وبينها علماء اللغة تخالف بظاهرها آية من القرآن. فالبعض يتمحل كي يطوع هذه الآية أو كي يلوي هذه الآية حتى تتوافق مع القاعدة اللغوية فنقول لا بل إن العرب ما عرفوا قواعد اللغة إلا من القرآن وهذه إشكالات التي قد يحدث فيها تعارض بين ظاهر القرآن وقواعد اللغة قد أجاب عنها العلماء، بفضل الله في مواطن شدة. ومن من هذه الكتب التي عتنت بهذا كتاب تفسير آيات أشكلا بشكل أي تضينا سبحانه في أكثر من آية نقد أنزل كتابه بلسان عربي مبين وأنه سبحانه كما في سورة الزخرف قال إن جعلناه قرآن عربية لعلكم تعقلوه أي لعلكم أن تعقلوا هذا القرآن أنه نزل بلغتكم بلغة العرب وقريش التي أنزل عليها القرآن كانت ليش كانت من الأرض وأيضا بينا سبحانه والحكمة هذا في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لماذا يبين له حتى تستبين لهم الآيات في قوله بلسان قومه قال الشيخ هنا في الشفي اي بلغتهم واللغة تسمى لسانا في قوله تعالى بلسان عربي مبين هذا واضح ان الناس لا يجلبوا جديدا الشيط رحمه الله مثال مختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم ما أبدا فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرعي هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم ولكن يجب وأما من يكون لهم على وجه هناك فمن دليل هناك <تصفيق> يعني يكون هناك من يكون المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. يقدم يقدم. أولا ما معنى المعنى الشرعي أي أنه قد جاء تفسير الآية بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق في قوله عز وجل وما أدراك ما الطارق الطارق لغة لو معنى أشمل من المعنى الذي جاء من كلام الله وكل ما يطرق لها من نجم أو من غيره ولكن الله عز وجل قد يعني أفصح عن, مقصود عن مقصوده عز وجل وعما أراده سبحانه بقوله النجم الثاقد وهنا جاء تفسير الطارق من نجم هذا تفسير شرعي من كلام الله وتفسير أعم هل مقدم التفسير اللغوي لا <تصفيق> نقدم التفسير الشرعي وكذلك إذا جاء تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> نقدم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعنى اللغوي لأنه حين قد توجد استغلاحات الشرع هذه الاستغلاحات تكون خاصة بالأحجام الشرعية لا يعني تتعلق بالمعنى اللغوي هنا في المثال, المثال الذي استدل به الشيخ في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهيره وتزكيه به وصلي عليه هذا هذا المثال الثاني الذي اتدل به الشيء اتدل قبله او يعني ذكر قبله مثالا اخر هو قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا من الصلاة هي اللغة هي الدعاء مطلق الدعاء اما الصلاة الشر هي هذه الصلاة التي ذات صفة مخصوصة بحركات وأركان وواجبات مخصوصة والصلاة هنا في الآية هي المقصود بها هي الصلاة على الميت الصلاة الجنازة ولكن هنا هل نفسر الآية قولي ولا ت في قولي ولا تصلي على أحد منهم أي المقصود هي صلاة الجنازة أم المقصود مطلق الدعاء لا تدعو لهم حدث التعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الأصل أن تقدم المعنى الشرعي أن المعنى الشرعي هو المتبادر إلى الذهب والفهم قبل المعنى اللغوي الذي يكون فيه إطلاق وفيه عموم كوي كونه لا تدعو المنافقين هذا قد نهي عنه من وجه آخر لا يعني لا يؤخذ من هذا الدليل يؤخذ من دليل آخر وقوله تعالى وما كان للنبي والذين أمروا يستخفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة والمنافقون إذا علم نفاقهم فهم إيه؟ من المشركين أو من الذين يعني فارقوا الإسلام ولكن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أو لا يعلم إلا أن هذا النفاق إذا أظهروه حكم عليهم بالردة لا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المناسقين بإعلام الله له بالرحي وإذا لا يتسنى لمن جاء بعده من أحاج الناس وأما المثال الثاني وأيضا هنا الصلاة فلا يبنى معنى الشرعي من معنى اللغوي. الأصل أن تحمل على المعنى الشرعي إلا إذا وجد طريقنا. جعلنا نحملها عليها على المعنى اللغوي ونقد جاءت ليش القريب. وما قد أخرجه مسلم الحديث عبد الله بن أبي أوس رجلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصادقة صلى عليه. فأتاه ابن أبي أوفر بسابقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفر ها. فهنا ظهر أن المقصودة بالصلاة في الآية ليس الصلاة الشرعية بمعنى الشرعية بل المقصود الصلاة بالمعنى اللغوي وهي الدعاء نقرأ هذا نقرأ هذا حتى ومثلت أن تتفق قال الشيخ رحمه الله فامثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة واللغوي واللغوي كثيرة السماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان <تصفيق> يعني هذه المعاني وهذه الكلمات أو الألفاظ قد اتفق معناها الشرعي مع اللغوي فلا خلاف وهذه كثيرة الأصل أن الأصل في أغلب الألقاب أن معناها الشرعي لا يخالف معناها اللغوي أو الاصطلاحية لجاء الشرع وإنما هذا خص بكلمات معدودة ومعروفة نحو الصلاة والزكاة والحج إلى آخره ومن ثم هذا الفهم يتمكن المفسر أو طالب العلم من الإصابة أو الإصابة بالحق في تفسير كلام ده. إذا وصارت على هذا المنهج أن يبدأ اولا بتفسير القرآن بالقرآن ثم بتفسير القرآن بالسنة ثم بتفسير القرآن بكلام الصحابة ثم بكلام التابعين ثم باللغة آه. وإذا حدث تعارض بين هذا وذاك يقدم الأعلى إن حدث التعارض بين القرآن وبين كلام الصحابة بشكل يقدم القرآن إذا حدث التعارض، وهذا يستحيل أن يحدث أن يحدث التعارض بين القرآن وبين تفسير الرسول. يعني إن يأتي تفسير القرآن والقرآن ثم يأتي تفسير تفسير الرسول على خلاف تفسير. هذا استحيل أن يجد. يوجد. يوجد أن ما هو يوجد في فقط بخطأ في زين فقط خطأ عند رفضه. أن في الواقع لا يوجد. إنه لا يوجد اختلاف بين القرآن والسنة. بل إن السنة هي المبينة للقرآن. كما بين هذا الأئمة إلى آخره وبهذا إن شاء الله تعالى نكون وصلنا إلى اخر الدرس ان شاء الله نبدأ درس أداب طالب العلم بعد صلاة المغرب وتوطيق القائرة هنا وهي هنا على وشك الأذان المغرب يعني إن شاء الله عز وجل يعني نبدأ درس أذاب طارب العلم حوالي الثمنة والنص أو نجعله في التاسع نبدأ في التاسع إن شاء الله يعني لأن يريدون استريح قليلاً بعد الصلاة نبدأ من شهر السبت. طيب نبدأ إن شاء الله في الثمنة والنص درس أذاب طارب العلم ولكن ن نحن بدأنا بعض الأشياء. طيب ااا بدأنا بعض الأشياء نحن نعرض عليكم الأمر هل لو بدأنا درس الساعة حوالي العاشرة بتوقيت القاهرة على هذا يكون فيه يعني مشقة على بعض إخواننا بالنسبة للتوقيت من خارج مصر من كان عنده مشقة في هذا أو من كان يرغب أن نجعل الدرس في موعده حوالي الثامنة والنصف أو الثامنة يعني فل يرسل إلينا أو يدهم فالله المستعان الظاهر أنه لا يعني لا يوجد أحد يعني يعارض في هذا إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله تعالى يعني نجعل درس أدب طالب العلم الليلة في الساعة العاشرة أي بعد صلاة العشاء بتوقيت القاهرة هنا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله إن كان هناك أسئلة تأجل إليه درس أدب طالب العلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صفقانك المهمة فامنك الشر والليلة تستخترك قوات بولن. I